والتي أخصنت سرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطع أمره وهو مؤمن فلا كفران لتعيه فلا كفران لتعيه وإن له كافرون وحرام على قرية أهلكناها أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت مأجور ومأجور وهم من كل حدب وَقَدْ تَرَبَّى الوَعْدُ وَحَقَّ قَوْلُ إِلهِي يَا شَاقِقَةَ أَبْطَارُ الَّذِينَ كَذَّرُوا يَا وَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ حَصَبُ جَهَنَّمَ انْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ ما وردواها، ما وردواها وكلون فيها خالدون، لهم فيها ذكروا وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم من الحسنات، إن الذين سبقت لهم من الحسنات.